وما هو شعري بالحنين يتكلم ومضايق ابله وجنتيك يسلما وسرابي شوق في عروقي فرت الفؤاد فازل عن روح الظما الفؤاد فازل عن روح الظما